شركه النور للصوتيات والمرئيات يقدمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا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 وصفحه معكم محمد ولاي الدين محي الدين عبد المحسن سمير البنة جمال حماد وأحمد مشعل الجامع لأحكام القرآن الإعداد الإذاعي محمود النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا بالأمس يا عم بعد أن بدأ الإمام في شرح المسألة الثالثة عشرة من مسائل الآية الرابعة والعشرين من سورة النساء وكانت حول قوله تعالى أجورهن نعم فماذا قال الإمام؟ لم يتسع الوقت ليقول الإمام كل شيء ومع هذا فقد أوضح أن قوله تعالى أجورهن يعم المال وغيره وقال إن العلماء اختلفوا في هذا فمنعه بعضهم إلا أن أبا حنيفة قال إذا تزوج على ذلك فالنكاح جائز وهو في حكم من لم يسم لها ولها مهر مثلها إن دخل بها وإن لم يدخل فلها المتعة فاتح الله عليك يا بني نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع المام فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي الله الله ذكرنا يا إخوان ما قاله أبو حنيفه بالأمس أما الشافعي فقد قال النكاح الثابت وعليه أن يعلمها ما شرط لها فإن طلقها قبل الدخول ففيها للشافعي قولان أحدهما أن لها نصف أجر تعليم تلك الصورة والآخر أن لها نصف مهر مثلها وقال إسحاق النكاح جائز قال أبو الحسن اللخمي والقول بجواز جميع ذلك أحسن والإجارة والحج كغيرهما من الأموال التي تتملك وتباع وتشترى وإنما كره ذلك مالك لأنه يستحب أن يكون الصداق معجلا والإجارة والحج في معنى المؤجل احتج أهل القول الأول بأن الله تعالى قال بأموالكم وتحقيق المال ما تتعلق به الأطماع ويعد للانتفاع ومنفعة الرقبه في الاجاره ومنفعة التعليم للعلم كله ليس بمال قال التخاوي والأصل المجتمع عليه أن رجلا لو استأجر رجلا على ان يعلمه سوره من القران سماها بدرهم لم يجوز لان الاجارات لا تجوز الا لاحد معنيين اما على عمل بعينه كخياطه ثوب وما اشبهه واما على وقت معلوم وكان إذا استأجره على تعليم سوره فتلك إجارة لا على وقت معلوم ولا على عمل معلوم وإنما استأجره على أن يعلم وقد يفهم بقليل التعليم وكثيره في قليل الأوقات وكثيرها وكذلك لو باعه دارة على أن يعلمه سورة من القرآن لم يجز للمعاني التي ذكرناها في الإجارة واذا كان التعليم لا يملك به المنافع ولا اعيان الاموال ثبت بالنظر انه لا تملك به الابضاع والله الموفق سبحان الله والحمد لله والله, والله, والله, والله, والله, والله, والله, والله, والله أكبر. احتج من اجاز ذلك بحديث سهل بن سعد في حديث الموهوبه وفيه اذهب فقد ملكتكها بما معك من القران وفي روايه قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن قالوا ففي هذا دليل على انعقاد النكاح وتأخر المهر الذي هو التعليم وهذا على الظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام بما معك من القرآن فإن الباء للعوض كما تقول خذ هذا بهذا أي عوضا منه وقوله في الرواية الأخرى فعلمها نص في الأمر بالتعليم والمساق يشهد بأن ذلك لأجل النكاح ولا يلتفت لقول من قال إن ذلك كان إكراما للرجل لما حفظه من القرآن أي لما حفظ، فتكون الباء بمعنى اللام فإن الحديث الثاني يصرح بخلافه في قوله عليه الصلاة والسلام فعلمها من القرآن ولا حجة فيما روي عن أبي طلحة أنه خطب أم سليم فقالت إن أسلم تزوجته فأسلم فتزوجها فلا يعلم مهر كان أكرم من مهرها كان مهرها الإسلام فإن ذلك خاص به وايضا فإنه لا يصل إليها منه شيء بخلاف التعليم وغيره من المنافع وقد زوج شعيب عليه السلام ابنته من موسى عليه السلام على أن يرعى له غنما في صداقها على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في سورة القصص وقد روى من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه يا فلان هل تزوجت؟ قال لا وليس معي ما أتزوج به قال أليس معك؟ قل هو الله احد قال بلى قال ثلث القران اليس معك ايه الكرسي قال بلى قال ربع القران قال اليس معك اذا جاء نصر الله والفتح قال بلى قال ربع القران قال اليس معك اذا زلزلت قال بلى قال ربع القران تزوج تزوج. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخرج الدار قطني حديث سهل من حديث ابن مسعود وفيه زيادة تبين ما احتج به مالك وغيره وجاء فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينكح هذه فقام ذلك الرجل فقال أنا يا رسول الله فقال ألك مال قال لا يا رسول الله قال فهل تقرأ من القرآن شيئا قال نعم سورة البقرة وسورة المفصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها وإذا رزقك الله عوضتها فتزوجها الرجل على ذلك وهذا نص لو صح في أن التعليم لا يكون صداقا قال الدار قطني تفرد به عتبة بن السكن وهو متروك الحديث المسألة الرابعة عشر قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة أي من زيادة ونقصان في المهر فإن ذلك سائغ عند التراضي بعد استقرار الفريضة والمراد إبراء المرأة عن المهر أو توفية الرجل كل المهر انطلق قبل الدخول والقائلون بأن الآية في المتعة قالوا هذا إشارة إلى ما تراضي عليه من زيادة في مدة المتعة في أول الإسلام فإنه كان يتزوج الرجل المرأة شهرا على دينار مثلا فإذا انقض الشهر فربما كان يقول زيديني في الأجل أزدك في المهر فبين أن ذلك كان جائزا عند التراضي ننتقل الآن يا إخواني إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات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 ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وفيه إحدى وعشرون مسألة الأولى قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا نبه تعالى على تخفيف في النكاح وهو نكاح الامه لمن لم يجد الطول واختلف العلماء في معنى الطول على ثلاثه اقوال الاول السعه والغنى قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي وابن زيد ومالك في المدونه يقال طال يطول طولا في الافضال والقدره وفلان ذو طول اي ذو قدره في ماله وطولا في ضد القصر والمرادها هنا القدرة على المهر في قول أكثر أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور قال أحمد بن المعزل قال عبد الملك الطول كل ما يقدر به على النكاح من نقد أو عرض أو دين على ملي وكل ما يمكن بيعه وإجارته فهو طول وليست الزوجة ولا الزوجتان ولا الثلاثة طولا وقد سمعت ذلك من مالك رضي الله عنه قال عبد الملك لأن الزوجة لا ينكح بها ولا يصل بها إلى غيرها إذ ليست بمانا وقد سئل مالك عن رجل يتزوج أما وهو ممن يجد الطولة فقال أرى أن يفرق بينهما قيل له إنه يخاف العنت قال الصوت يضرب به ثم خففه بعد ذلك القول الثاني الطول الحرة وقد اختلف قول مالك في الحرة هل هي طول أم لا فقال في المدونة ليست الحرة بطول تمنع من نكاح الأمة إذا لم يجد سكة لأخرى وخاف العنت وقال في كتاب محمد ما يقتضي ان الحره بمثابه الطول قال اللخمي وهو ظاهر القران وروي نحو هذا عن ابن حبيب وقاله ابو حنيفه فيقتضي هذا ان من عنده حره فلا يجوز له نكاح الامه وانعدم السعه وخاف العند لانه طالب شهوه وعنده امراه وقال به الطبري واحتج له قال ابو يوسف الطول هو وجود الحرة تحته فإذا كانت تحته حرة فهو ذو طول فلا يجوز له نكاح الأمة القول الثالث الطول الجلد والصبر لمن أحب أمة وهويها حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج غيرها فإن له أن يتزوج الأمة إذا لم يملك هواها وخاف أن يبغي بها وإن كان يجد ساعة في المال لنكاح حرة هذا قول قتادة والنخعي وعطاء وسفيان الثوري فيكون قوله تعالى لمن خشي العنت على هذا التأويل في صفة عدم الجلد وعلى التأويل الأول يكون تزوج الامه معلقا بشرطين عدم الساعة في المال وخوف العنت فلا يصح إلا باجتماعهما وهذا هو نص مذهب مالك في المدونه وقال مطرف وابن الماجشون لا يحل للرجل ان ينكح امام ولا يقران الا ان يجتمع الشرطان كما قال الله تعالى سبحان الله اعلم ولكم قال الله اكبر الان انتهى وقتنا يا ولدي وغدا نلتقي مع الامام ان شاء الله تعالى